بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إن لَلَّكُم تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ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 قَالُوا يَا يُوسُفَ أَوَرِثَهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَال قَتَلُوهُ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإن لَهُ لَنَصْحٌ ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِرًا قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ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 إليه لتنبئ انهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عيشا أي يبكون قالوا يا ابنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جميل الله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتهين اِكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جزى الله الشيخ أسامى ذاري الإخرى الجزاء وجعله وأباه من خيرة العلماء والصالحين والمصلحين وأجر الله على أيديهم الخير العمين وجعلهم مفاتيح خير مغالي قشر وقبل, وقبل كل شيء بأي رواية قرأ الشيخ هذه الطريق التي قرأت بها هي طريق الأزرق عن الإمام ورش عن شيخه الإمام نافر وهذه الطريق وإن كانت صعبة شاقة كما قال أخونا توفق إلا أنها حلوة ماتعة وتتجلى هذه المتعة والحلاوه في مدودها وترقيق رآتها وإمالتها إلى غير ذلك ولا فائلة أخرى وهي أنها تربي عند الإنسان النفس الطويل لأن النفس دربة كما يقال ولا فائدة أخرى أو خصوصية وهي أنها قراءة أهل المغرب منذ قرون عدة فعلى المغاربة أن يقرأوا أو يتعلموا هذه القراءة ثم ليتعلموا بعدها ما شاءوا من القراءات الأخرى جزاك الله جزاك الله وخيرا شيخنا أسامة يا أيها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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ